فكان عاقبتهما ان انهما في النار خالدين فيها وذلك جزاء الظالمين يا ايها الذين امنوا اتقوا الله وانظروا ما قدمت لغدكم واتقوا الله اهْدِ قَوْمِي بِمَا صَنَعُوْنَ وَلَا تَكُوْنُ كَالَّذِيْنَ نَسُواْ اللهَ فَأَنسَاهُمْ أَنفُسَهُمْ أُوْلَئِكَ هُمُ الفَاسِقُوْنَ لَا يَسْتَوِيْ اَصْحَابُ النَّارِ وَاَصْحَابُ الجَنَّةِ اصحاب الجنه هم الفائزون لا يستوي اصحاب النار واصحاب الجنه اصحاب الجنه هم الفائزون لَوْ أَنزَلْنَا هَٰذَا الْقُرْآنَ عَلَىٰ جَبَلٍ لَّرَأَيْتَهُ خَاشِعًا مُّتَصَدِّعًا مِّنْ خَشْيَةِ اللَّهِ ۚ وَتِلْكَ الْأَمْثَالُ نَضْرِبُهَا لِلنَّاسِ عَلَّهُمْ يَتَفَكَّرُونَ ۗ وَاللَّهُ الَّذِي لَا إِلَٰهَ إِلَّا هُوَ ۖ عَلِيمٌ غَيْرُ مَخْفِيٍّ هو الرحمن الرحيم هو الله النبي لا إله إلا هو الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر سبحان الله عما عم يشركون هو الله الخالق البارئ المصور له الاسماء الحسنى يسبح له ما في السماوات والارض وهو العزيز الحكيم